وهي ما تسننت به يعني نزل تعليم القدوة العملية تصيب من الناس أكثر منها تصيب الكلمات ثم احلقوا قال فوالله ما قاب منهم ريوت خالف فلا منهم لنقوموا ثم احلقوا ما قاب منهم حتى فعل ذلك ثلاثة مرات فلما لم يكن منهم احد دخل على رجل سلم هو معهوم فذكر لها ما لك من الناس فقال التنب سلم ايه ادي الله تحب ذلك انا تحب ان يفعوه اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تظهر بدنا نحروا الدم افعل قدام وتجهر حالقا في علقاء فخرج بلا تكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنا ودعا حالقه فحالقا فلما رأوا فنحروا وجعل بعضون يحلق بعضا حتى جاثبا تأجاد بعضهم يفتد لعضا رما قال السلطان وإنما كان توقف الصحابة عن أبي الأول فلا بنفتده له انتظارا أن يفتد الضروس بحانة وتعالى هبرى خلافة أبيه ظنوا أنهم برضى النبي الذي اتفق عليه النبي مع سهيل بن عمر مع وافده رويح في سجل دبيان ظنوا أن النبي قبل الضيء قبل الضيء حتى قال عمر يا رسول الله اشنع عن الحق انه نعم قال له اذا لمن ارض في ديننا لمن ارض حتى ولو قرابني والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال شويه ابن عمر بيقول بسم الله الرحمن الرحيم كل ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب بسم الله فقط فقال لي يعني اكتب يعني بسم الله فقط فقر. وبعدين بيقول من محمد عبد الله. محمد عبد الله ورسول. قال محمد فقر. سهيل بن عام. لو راضينا كتا رسولة لك بعناك اكتب محمد فقر. فقال له اكتب يعليه من محمد فقر. عدي زين. عدي زين زيني. مسيح نحوان قال له منارة التجيكة في دنيا. يعني ايه? يعني يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وبطرح ما يحب يذكر حضرتك او مطرح ما يحب يكتب سب محمد عبد الله رسول غضب عنه والسير موجود حاله وانا بقولكوا اننا لسه في الاسلام حاسس في ناس في مكه في الوقت ده اسلاموا تكنين اسلاموا لو هجروا قمرة العورة ما اكتلوه فلو دخلنا معهم في الكتاب هنحبط المسلم يحبط ركوب المسلم ما يعرف انه هو ايه انه هو مسلم لو تذيلوا لعدابنا الذين كفروا منهم عداب الدين المهمة ان النبي قال له اكتب بسم الله فقط وقال له اكتب لمحمد فقط يا عليك على الى يوم هتفلق بيها النجوم ستسام على ايدها وتملات بالخوارق في عاد علي النبي مات واكر مات وامر مات في عاد علي الخوارق اللي بيقولوا له بيقول لهم في الكتاب ده كله الخوارق من علي ان ده بتاع من المؤمنين قالوا او ربنا بيتميرا عليه وسيدنا علي حقماً للدماء وتزرق أولاً للنبي عندما سلح كل ذلك يعني على النبي وهذا ستسام على النبي وهذا يؤكد أن محمد رسول الله وأنه ما كان أعلم هذا إلا لوحي من الله سبحانه وتعالى هم رجوا أصحاباً لما اعترضوا على القمر ولم نفتدوه رجوا أن يحدث الله قمراً ينسخ فيه الأمر ده ويهدوه إلى الأمر تاني ينقضوه فيتم له الحرموم وقضاءه سكيم إذ لا يذكر في زمان الجديد أن يمر بالشيء ثم يتعقبه النس فلما رأوه قد فعل النحر الحلاقة في أمر نفسه عاجبوا أنه ليس وراء ذلك عاقبة منطلرة فبادروا في الاجتماع لقوله والإجزاء بفعله وقال الحافظ بن حجر وفي الحديد فضل مشهورة وأن الفعل إذا انضم إلى القلب كان أبلغ من القول لنضمح الفعل قبلك ايه من الفعل لكن لو قلت ولا بتفعل ممكن الناس ايه لا يستغي وممكن الناس يرتابوا في قبلك ويعلموا عنه انما لو قلت وفعلت الفعل ايه نقبلا من ايه من القول في اقناع الناس بهذا الشيء او ده. ولما كان رسول الله يطرق بسوة الحسنة ومثلة فعلة لم يحر أكباعهم وأصحابهم هم إلا وسبقوهم للعمل بهم ولم ينههم عن شيء إلا وكان أسرعهم في الامتهاع نجسيهم أعظمه لذلك أكباعه أكبروه وعظموا أمره ونهيه لدرجة أنه ما تنخماً وخاماً إلا وطعت في كانت رجل منه فدلك بها وجهه وزلجة فدلك بها وجهه وإيه؟ تبركة ده رسول اللي أنا خدموا الحديث أخرجه البخاري الحديث أخرجه البخاري ودود وعلي ما تنخم نخامك إلا وفعت جفت رجل منهم فدائل بها وجهه وهلدة تبرقا بخصوصية لهم عليها ستوستانة يعني نجوا حدي يقول للعلماء وراءة الأنبياء وتعالوا إيه نتبرق بنخامك اذ الشريف او ذا لخصوصيه ليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا امرهم توضى كانوا يقتدرون على وضوئه الماء ينزل منه كده وهو متوضا ياخدوه ايه يشربوه ويمسحوا بيه وجوههم وصدورهم وبلودهم تبركا به واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عند الده يتكلم بصوت خطير حتى لا يعدو صوته مسمعا ضمن الادب مع الناس لو كل وما يحدون اليه النظر تعظيما لك بسطروس كده ببحلقه كده ب بخضوع كده وثني الاحلال وما يحدون اليه النظر تعظيما لك فرجع امرؤته وابن مسعود الى فقال اي قوم والله لقد وفدت على الهنوب ووفدت على قيصرة وكثرة والمجاحين والله إن رأيت مليكا إن رأيتم يعني ما رأيتم مليكا قد يعظمه أصحابه التزريف قد يكون للتعظيم التزريف مليكا التزريف ملك مليكا تزريف ملك التزريف يكون للتعظيم والتحكية يبقى خط دي بتفوت من هنا النبي يبقى تصغير هنا ده للتعظيم ما رأيت من رأيت يمر عليكم ملائكة القط يعظمه اصحابه ما يعظمه أحد بمعنى مثل. مثل ما يعظم اصحاب محمد محمد شفت ناس بتوقع قرنها بتعظمه ملكها ورقيها مثل مليك ما يعظم اصحاب محمد محمد فضل مسلم ابو داوود والعمال وخطب النبي صلى الله الناس في حج بالودع فقال إن دمالكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال كل شيء من أمر الظاهلية تحت قدمية موضوع ودماغ الظاهلية موضوع دماغ الظاهلية موضوع يعني مثلا لو عيلة تلك واحد خلاص. عفى الله عن مساء. دي كان عصر يا والاسلام يجبه ايه? ما قبل اتباع موضوع يعني اشنا مقارب بديه. ولا نعمل احد به. لماذا ليه موضوع? واول ده منه اول ربا عباس بن عبد المطلب. من عند حد حد رباوية. فانه بوجوع كله ايضا في السفر. فطراءه صلى الله عليه وسلم يبتدي عام فيسكت الربا كله. الربا كل محر. ثم يخص ربا العباس بن فسقا ليبيت الناس انه يبتدي بتنفيذ الاحكام على الاخرار الناس له. ليكون هو في ذلك أسوداً حسناً. ثم يريد أن دماء الجاهدية صادقة وأن أول دم يسكله دم من يعد هو أولياء. ما جملوه إنما به وأسقط دمه ليكون هو للقاشدين بحكم الدين. وفي الحديث أن الإمام هو خيراً محبط الفوائد ممن يعمل فارض وهنا عموكا ينبغي ليهدأ بنفسه وأهله. فهو أقرأ إلى قبول كوله وإلى طيب بمداج شديد العدام. وعن أبو برزة الأسلبية رضي الله عنه قال قال رسول مبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسهل عن قربع عن عمري فيما أثناء وعن شبابي فيما لله وعن هاريب أن اتسبوا فيما وعن علمي ماذا عمل افعلوا تصرف الناس عن دينه اقرا ان تقول تعالوا الى الجنه وافعلوا قلتهم اي الى الله دخلتوا اي الى الله يا انا قط طرق تصدون عن سبيل الله وتسدونه في صرف الناس عن الدعوه عن ابي الله مسرور قد الله عنه ان رسول الله صلى الله عنه. ما من نبي بعد جاهدهم من جاهدهم بحساني فوقهمي ومن جاهدهم بقلب فوقهمي وليس وراء ذلك ان الديمان حبت ويه قد يعني اعقلهم لدرجات النكير عليهم انتم كرأين عليهم بقلب. فقال يأمرونني أن أقول ماذا أسعر فأستعجل مقتى الواء يعني يأمرونني أن وقد أقول كلمة لم أكن أعمل بها فأستعجلوا إيه مقتى الواء إن شاء الله عليهم ومن وقال سميحان أتأمرون الناس من البنتي وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة فلا تعقلوني فقد زم الله ونبه على خطأه وأن من أمر لشيء في يقول أشدف في فيه مزارعة وأن الواجب على العالم أن يفعل ما طلب من الناس فئنا ولا يتخذف عنه كما قالوا عيب عليه السلام وما أريد أن أتخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني أنا ما أريد تخالفكم أتخالفكم بالأخير نعيدكم عنه كل شيء أمركم من الذي يكوني أغرأ الناس للإتمار كل شيء سأناكم عنه سدهنوني أسبب النسلة انتهاء ما أريد أن أقول لهم شيء كم أخالفكم فيه هل أريد كل الإصلاح ما استطاع والذي يريد الإصلاح لابد يكون متى لا أن يكون قدرة وما توفير كل لله عليهم لو احتلتم وإليهم وما أريد أن أخذكم ما قلت ما نهيتكم عنه بدلا تستمسكم به قبلهم لأن أرى فيه الخير والرشاد في الدنيا والأجراء وأنا ما أريد إلا الإصلاح والخير العام لي ولكم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ليس لي ما أفعل غرض خاص ومن هنا نحو لو كان المرض لا يقوم بالمعروف ولا أنا عن المكر حتى لا يكون في شيء حتى أنه ما يكونك فيه أبداً ما يقوم بالمعروف ولا أنا عن المكر قال جمع ما يقوم وصدق من الذي ليس فيه خير ما حتى تستاذ قلت ولا بالنوم أن يقول ويقوم بالحالة وهذه مزموم على كل أمر وخالف فعله هذا طبع مزموم هنا. لكن لو أقر بالمعروف الذي لم يفعله قد يخبر الله عزيزان لذلك منه وينتفع منظوره ينتفع لأن القصة القصة للرجل الذي جلت بين رخبتي بنت عم بنت عم شوف ياسف اسلامة لفحفة للكمير استسلمني ورفض وجلس بين الله بين الرعباء الهرباء وكان في مبنة أن يزني بها أن يبجر بها ومع ذلك أمر بالمعروف ونحك على اليوم ونصحك الدين قالت تتق الله وفؤك اتتق الله ولا كفبت الخاتم إلا بحق دين يقول ففبت لم أخرج منه ولم يكنني عمل إلا مخافك الخوف ومن نيته تفرغ عنه ما نحن فيه فانفرجت الايه في الصخره وحردت كسان التي تزنون من يخالف فعله قوله كل ولكنه الحالة هديمة زمون على تدرق طالع وفعل المعصير لعلمه بها والمخالفة ديها على بصيره فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت حديث الوعيد على ذلك عن جند ابن عبد الله جلاله وقال رسول مبي صلى الله عليه وسلم مثل عام الذي يعلم الناس الخيرة وينسى نفسه كمثل السرائي يضيق للناس ويحرك نفسه العالم الذي يعلم الناس الخير ينسى نفسه يعني لا يعمل بهذا الخير زي السرائي ينور للناس ويحركوا إيه ويحركوا نفسه ينفع ولا ينتفع فيجب على الإنسان سيما الداعية أن يكون منتهيا عما ينهى عمه غيره مؤتمرا بما أمر بي غيرا وقد قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقد أجاد من قال وغيره وغير التقي يغمر الناس بالتقى طبيب يدار الناس وهو مريض وعنه سامد بن زيزان الله عنه أنه سمع رسول الله إذا قال نقول يجاقب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار ويقول في الزمن الذي يخالف أولوك فتندلف أكثر في أمعاد فيضور بها كما يضر الحمار برحاة فيكتمع قالوا النور عليه فيقول يا فلان ما يشأنك ألست كنت تأمر بالمحروف تنعى عن المنكر فيقول كنت أغرق ولا أكيد وأنهاكم عن المنكر وأكيد شوف هذا هذا الذي يخالف قولك حال النسخ لهم ليسوا قدوة ولا أسوة يدور حول أمعائه تندلق أمعائه من بطني على صدره ويدور حوله في الأركم يدور الهمار بالرحة ويقبل الناس عليه ويقولون يا أهلال ألست كنت قاموا بالمعروف وتنهي عن المنكر فيقول كنت أغركم بالمعروف ولا أكيد وأنهاكم عن المنكر وآتي لما اللهم لتعنى اللهم لتعنى اللهم لتعنى اللهم اللهم لتعنى المسلة اللي احتفل وقصوة ضيبة وكل وحسن وقال الضحاق لابن عباس انه جاءه الرجل فقال يا ابن عباس اني يريد ان امرر المعروف انهى عن المكر قال اذا لابت ذلك يعني انت آهن. قال ارجو ده لسلمات والصفحة دلوقتي صفحة 52 خلص المادة كتابة إخلاص على أصنار كله وشرحنا نحوه الكتاب بالمقاومات لجاء صفحة 52 أي خلاص. i rubri, kjokki, kjenne لكن جاهز ما عنده فكر في الدين الناس يغطروا مين وممكن يتخذوه قدرة واسر وكل بدأ حوالك الله يتعلمون كار بجابة من دين فتنوم مثل صاحب نسوك صاحب قلب صاحب تسنيع واسكار ونوافق كتير غررنا فالناس هي مش وراءة لأنه ولي على كل شيخ ولي ويخترب منه فيختنف في إليه تعوذوا بله العالم الجائمة العالم الثادث أي العالم الفاسق الذي لا يعمل منه دول فتنة جوما فتنة لكل مسجول فتنة لكل مسجول يبقى الرطوب فصيل صالح عالم فقير صالح يعمل فيه ده اللي يكون وده بالكدف للعالم الجالم اللي بيعبد ربنا على هذا وللعالم اللي عنده علم تجد كاجب علم رواية وليس علم خاصة وقال سفيانك رجينا إذا كان نهاري نهار زفين ولا يجي إليه فما فما أصنعوا بالعلم الذي كتب نهاري نهار سفي سفر وفسر وشجور وكلام بطالي وأفعال بطالي وليل جاء كل نوم ما في ركعات ما في سبيع ما في أيتين أقرام ليل جاء مش ليل تقوم عابل فما أصنعوا بالعلم الذي كتب من فعنش العلم إذا كان نهاري نهار سفي وليل, وليل جاء يبقى ليلنا لازم يقال ليل صالحين عليكم بقيام الليل فإنهو دقل الصالحين بالمرضين تنفعش وانت ملقش بالليل شوك مع الواف ولو ركعت ولو تقرأ ولو تسابيح تسبحك بالليل ويبقى نهار نهار تعمل في عمل في الدنيا تستغني نعمل الناس أو عمل دين وقال الحسن ابن آدم ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكمات وأنت تجري في العمل مجرسة فهات تنفعك الحكم يبيه ما تنفع سويا إذا كانت أعمالك أعمال سفين أعمال لا تنفعك دين الحكمة إنما تبقى حكيم ربان صالحا إذا جمعت الحكم في صدره ثم عملت بها بدواجه وقمت هذه الحكمة من حياة وقال مغافر المحولي وكان عامداً عالماً حرام على كل عالم لن يعمل بعلمه أن يتفدونه تكون إماماً الأذكية يجب أن لا يتفدونه إماماً إلا إذا كان إماماً حرام على المتقين أن يتخذوا غير التقي إماما إنما ينبعهم يتخذوا فيه إثمان من الأتقياء أن يتخذوا الإمام من الأتقياء ولا يتخذوا غير التقي إماما هذا يعني ألم تتنافس السبع على التقر ليكونوا إما روح وإداية وكان أروي رحمه الله يقول اذا وعد الله لك مقالا وفعالا فاخذ منك المقال وترك عليك الفعال فلا تبادي في نعمة لك, لك مقال فعال لك ن consequن مقال ويسأل لك الفعال ميد فلها منك فلا تباد فإنها نعمة أم هذا الفعال وإن منك الفعال وترك عليك المقال فن على عالي لفسك فإنها م posing بقم على نفسك كما أنت نعوين والأفضل مثل المقال والفعال إذا نتمنى لقول رسالة فاللهما نسأل أنه افتقل إلى حسن المقال والفعال أحسن شيء قول طيب لليه يصعب كلمة طيب ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفراغ سنة والعمل يكون طيب ولذلك تجد كل سواب في القرآن مترد فالذين آمنوا وعاملوا صالحا والعاصر لنا الإنسادة الجرس إلا الذين آمنوا وعاملوا صالحا دايماً تلادي الثواب مرتب على إيمان سحب بعمل قرن بعمل صالحا فانتهى قال الأعمال الصالحة إلا إذا عملت بها وقال أبو حسين سلمون المرقب ربنا نوع علي إليه في العلم ده ربنا نوع علي إليه في عنده فالعلم حجة عليلي ووباب اللي ما ينظرش إلا حق الله عليه في العلم ده العلم حجة عليلي ووباب aí que tem o ووطار ألك وقام ألك حيبة فازدد من العلم فإن لم يزدك العلم في مجد وحلمه ووطار فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك ما قد يضر يضر العلم يعني لازم يظهر عليك في مجد في حلم في وقام إنسان متمين مش واحدين في الشرع جدا مشى مشى متزمة رزينة مشى حلوة فيه إنسان وقور صمير سكير نهيبة نهيبة خابه كده ده متخابه لا يفرق ولا اكبر تبص تلاقي صال صال واحد يمسك واحد بيتسلم في الصال يعني من بيته من مسجده لبيته يجتمع ما جرى شيء كده واقف كده على الباب قبل ما يدخل قال له كف انجيتك قول انجيتك قول اه يا ولد ما كنتش عارف كف انجي ادي اللي قال بعد الشتيمة من أول المسجد لغير دي واحد تاني من أستاذة في الصالح واحد مسجم المسجده لغير دي الشتيمة قاله إن كنت أنا كما قلت أنت إني إذا الله رجل زود أنا رجل وحش فعلي. لو أنا زي ما أنت كنت كده بني فعل أنا رجل وحش كل ما أنت قلت. السلام عليكم لن يزل عن هذا فتنسل العالم عن الشريع عند مش يغضب على ابوه على خاله على والدته على هذه على ألقى على, على اخطاء حليم وقو وسميت ولهيبه ولا يفرق ولا ينقض على احد وقال عامر one half blue what do you what عليك يا رب يرضيك في الديار ويوريك Det er nesten. Det er nesten. Det الدنيا يفتضاق بك فصدتم ظلم لأن تصلوا بدلت العمل وكنتم ويكون من غير عاملين بإعلمهم فقال لي كنا لاستصالحين فنحن نحب الصالحين وعسى أن ينفعل الله بحب الصالحين وعمل الداعي بعلمه وإقلاقه ضد معاصر المنكرات يعينه على مهمته ودخل الكهف وصلى ثم خرج فبسط بفائت كل غلام كان, كان بحياه فمضى En fact, esa de... carta what is